Wa-wa-wa! 「カウンナ نقول يا هادي وبناوي على بعدي احسا صار متغير كثير وصاير عنادي مو عادتاش حكايتا もっと ح ب ن ا توبدا دوبا ا ل م س أ ل ة فيها ألق الق م س أ ل ة فيها انا شاكك في كام واحد وهذا شغل حسادي وش يعني قدر معقول يخدعني انا ما افكر كيف وهالتفكير مصدعني ولا الاخر 何